صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فإن أستقى الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وأحسن هدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نحمد الله جل وعلا أن جمعنا في هذا المجلس سائلين المولى تبارك وتعالى أن يسدد خطانا وأن يوفقنا إلى الهدى والسداد وأن يقينا الزلل والانحراف إنه ليذالب القادم عليه في هذا المجلس اختارته أو اختار الإخوان معنا بارك الله فيهم أن نقرأ في جزء وهي عبارة عن محاضرة ألقاها صاحب المعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله وطولك وتعالى وسماها بي الشرعية لموقف المسلم في الفتن كما لا يخفى على الحضور أن الأمة الإسلامية تهددها فتن من كل جانب فتن في المجال الأمن وفتن في المجال العملي وفتن في المجال الاقتصادي وفتن في المجال الأخلاقي وهذه الفتن التي هي كونية التي هي كونية يبتلي الله جل وعلا بها المسلمين ويتعامل معها المسلمون بالمنظور الشرعي وليس بالمنظور الكون الفتن واقعة كوما وتعامل وتعالف بالمنظور الشرعي أو بالمنظار الشرعي فعال المسلم أن يكون على دراية كيف يتعامل مع الفتن الشيخ صالح عليه الله تبارك وتعالى اختار لنا قواعد إذا اتبعها المسلم وفهمها المسلم جنب نفسه وجنب عشيرته وجنب بلدته وقريته دائرته ولايته دولته الفتن وهذا هو الإصلاح الذي ينادي به المصلحون عبر التاريخ الإسلامي الطويل فيقول رحمه الله تبارك وتعالى وحفظه الله جل وعلا من كل سوء بعد المقدمة فيقول فيا أيها الإخوان تعودوا بالله جل وعلا من الفتن تعودوا بالله جل وعلا من الفتن التي تحرق الدين وتحرق العقل وتحرق البدن وهذا كلام عظيم إذا وقع سنبين, سنبين الشيخ رحمه الله وحافظه جل وعلا ونقول رحمه الله فالرحمة يستحقها الحي والميت وحفظه الله تبارك وتعالى أن الفتن هذه ستصيب مجالات شدة مما يخص المسلم. الأصل الأول أن يتعود الإنسان من الفتن والتعود هو اللجوء إلى الله جل وعلى الحامي الثالث والعول هو اللحم الملتصق بالعرض. معنى ذلك أنك تلتصق بالله جل وعلى وتلجأ إليه وتفر إليه حتى يعصيمك من الفتن فالذي يفتقد هذه المعلومة أنه إذا جاءت الفتن ترك التعود بالله وترك الانتحاق بالله وترك الدعاء وترك اللجوء إلى الله جل وعلا ونجأ إلى أمور الأخرى يظن أنها تحميل أو أنها تعصمه أو أنها هي الحل فهذا والعياب بالله جل وعلا نقول ما أراد الله به خيرا لأنه أوكله إلى نفسه ومن أوكله الله جل وعلا إلى نفسه هلك بخلاف من كلأه الله جل وعلا وتولى والهذا يقول الإنسان وتولانا في من توليت وقين شر ما قضيت ويقضي الله جل وعلا في الفتن من الشرور ما علمها الله جل وعلا إذن الفتن تحرق الدين إذا جاءت الفتن رقى دين المسلمين تحرق الدين وتحرق العقل الفتن تجعل الحليمة حيرانا، يصعب على العاقل أن يفكر نهيك عن الشاب، نهيك عن المبتدئ، نهيك الذي الذي في غير الفتن لم يفكر، يعني معطل عن التفكير قبل الفتن، فإذا جاءت الفتن بالله عليكم أتورة أنه يفكر وتحرق البدن لأن الفتن قد تصيب الإنسان بأمراض عديدة، ضغوطات نفسية، سكر. الضغط في من يموت في من يتوقف قلبه فهذه الفتن تصيب الدين وتصيب العقل وتصيب البدن وتحرق كل خير للعياذ بالله حتى تمحق البركة من المجتمع قالت تعودوا بالله منها فإنه لا خير في الفتن أبدا من تصور أن الفتن تجلب إلى المسلمين الخير؟ فهذا من كوس معقوس الفترة لا خير في في الفتن أبدا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعود بالله كثيرا من الفتن وكان عليه الصلاة والسلام يحذر من الفتن تعوذ وتحذير دجوء إلى الله جل وعلا حتى يحميك ويعطمك ويقيك وثانيا تندري إلى التحذير من هذه الفتن حتى لا يقع فيها من غفل عن مبدأ التعوذ الذي هو اللجوء إلى الله جل وعلا قال المصنف ولهذا لما ذكر البقاري رحمه الله في صحيح كتاب الفتن ابتدى بقوله باب قوله تعالى واتقوا فتنة لا تحيبن الذين ظلموا منكم خاصة وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن حتى جاء في صحيح البخار الإمام البخاري رحمه الله, الله هذا الإمام العظيم الإمام المبجل بدأ كتابه كتاب الفتن بهذه الآية من سورة واتقوا أي احذروا اتكعدوا اجعلوا بينكم وبينها حجابا إذاكم أن تقعوا في ضراثينها أن تقعوا في شباكها اتقوا الفتن لا تخبن الذين ظلموا منكم خاصا يتصور بعض الناس لجاء جعلوا الفتن والبلاوي أن, أن, أن الذي سيتورط هو الظالم الجواب لا الظالم والمظلوم الجاني والبريء إذن اتقوها لأنها كمار إذا جاءت وأتت لا تقتل إلى الأقضار ولا اليابس فمن ظن أن النار لا تأكل, لا تأكل إلا اليابس هذا غلطان هذا غلطان ممكن لو نسأل بهيمة ستجيب بدلاً عنه إجابة مصيبة وصائبة إذن واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا لكم قال الشيخ حفظه الله وذلك أن الفتن إذا أتت فإنها لا تصيب الظالم وحده وإنما تصيب الجميع ولا تبقي إذا أتت لقائل قال، وإنما يجب علينا أن نحذرها قبل وقوعها وأن نباعد أن تسن حقا بعدا شديدا عن كل ما يقرب إلى فتنة أو يبني منها فإن من علامات آخر الزمان كثرة الفتن كما ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يتقارب الزمان ويقل العمل ويلقى الشح وتكثر أو في رواية تظهر الفتن وهذا ما نرى نراه الآن في يعني حياة المسلمين يتقارب الزمان يعني بين ساعة وساعة كأنا دقيق ادخل انت ساعتك بعد ساعة بس تشتغل بشيء بسيط او تسوي شيء بسيط واذا دي راح تساعتين كيف راحك والله وعلا الزمان يتخارج ان الله جل وعلا لا يبارك في الزمان الزمان هذا كان عند السلف الواحد فيهم يفعل يحرط ويردد ويزرع ويدير في ذات اليوم من الأعمال ما لا يستطيع الإنسان الآن أن يدير جزء إذا قدر يجز مما كان يفعله الأجداد والآباء يعني يكون قد يعني حقا قامت لبا عظيما فهذه البركة في الوقت رحت حتى البركة في الصمار هذا الصمار الذي نراه يعني ينقصه ينقص البركة يذكر من العرب رحمه الله صاحب من من المغاربة من علماء المالكية القرطبي من غرناطة وكان للمغاربة نحن المغاربة عندنا رباط يسمى رباط المغاربة في البيت المقدس الآن اليهود يريدون إزالة هذا الرباط والآن يعني شرعوا في إزالته يسمى رباط المغاربة يعني المغاربة كانوا شريين أرض في فلسطين أي عالم من علماء المغاربة أي واحد من المغاربة له الحق أن ينزل في هذا المكان يأكل يشرب وإذا أجر المدخول على الإيجار يعود إلى المغاربة يعود إلى نحن يسمى رباط المغاربة فكان من العرب يجلس هناك في يقرأ يجلس هناك يذكر في عنده كتاب يسمى أحكام القرآن قال و... إن حبة القمح في بيت المقدس كانت مثل حبة الزيتون آية 6 هذا من العرب يقص هذا. وسنقول إن حبة الزيتون صارت حبة القمح. قلبت الموازنة. البارقة إذا كانت حبة القمح مثل حبة الزيتون في الكبر وفي البارقة يعني واحد من خمس حبات القمح ويأكل مدة منا. <تصفيق> الآن نقول يتقاوب الجمال يعني يتقارب حسا ومعنى ويقل العبد ما في عمل يا أخوان إحنا نشهد على أنفسنا من غير أن يشهد علينا غيرنا قد العمل بل قيل وقال وما شبه ذلك ويلقى الشح من المسلمين الكرمزون الشح الإنسان حتى صارت الناس يتوارثون مقولات يقول على الشح شكون أخوك؟ الضرو شكون عمك الضرو فصارت دور هذا الدينار والدرهم صار من أولي الأرحام ياريت وجودك فهذا غلط لأن هذا يحقق هذا الحديث وجلق الشهر وتكفع وتظهر الفتن يقول الشيخ حفظه الله وذلك لأن الفتن إذا ظهرت فإنه سيكون معها من الفساد ما يكون يعني مدنيا لقيام الساعة يعني ما يكون ممهدا لقيام الساعة ومن رحمة النبي نبي الله بنا أن حذرنا من الفتن كلها والله جل وعلا قد حذرنا بقوله, بقوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ننظر في هذه الآية يقول الشيخ طالب الكثير رحمه الله في تفسير هذه الآية هذه الآية إذا كان المخاطب بها هم الصحابة أيهم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها عامة لكل مسلم, مسلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر من الفتن فهذه الآية تنطبق على الصحابة وتنطبق علينا نقول يا أهل تجنان اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة قال أحد العلماء الال بغداديين الالوسي أيضا في تفسيره رأى سما مرف المعاني ويقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة هذه الفتنة جاءت نكرة واتقوا فتنة وشئ المال فتنة مش فتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة يعني قد يفتن الإنسان بالأولاد قد يفتن الإنسان بالمال يقول المصنف فترت الفتمة بأشياء منها النداهنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه فتنة إذا صار الناس يداهلون لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. وإذا رأوا صديقا أو صاحبا أو قريبا أو من الحي أو من العشيرة يقع في منكر يسكتون عنه يداهنون أو إذا كان من علية القوم يسكتون ويداهنون إذا كان إنسان مسكين وقع يعني غفل وقع يعني على حين غفلة فتقوم قيامته يقول الشيخ الألوسي هذه الفتنة إذا رأيتم الناس يداهون في باب الأمر من بعروف والنهي عن المنكر ومنها التفرق والاختلاف ومنها التفرق والاختلاف أيوا اتقوا فتنة اتقوا الاختلاف واتقوا التفرق فمن كان ينشر التفرق وينشر الخلاف أي كأنه يناقض ما أمر الله جل وعلا به ويريد أن يوقع الناس في الاختلاف والتفرق ومنها ترك الإنكار على أهل البدع أو عن البدع إلى ظهرت هذا كذلك فتنة إذا رأينا المجتمع انتصرت فيه البدع المنكرة ويأتي بعض الناس يقول يا أخي لا يمكن، لا نقول لا كيف الإنكار لا لا يتناقض مع مع التفرق والاختلاف. نقول إذا أنكرت وقعت بالاختلاف الاختلاف، أن التفرق والاختلاف ليس من من داب الإنكار على أهل البدع إذا ظهرت. بالعكس، إذا أنكرنا على أهل البدع وأنكرنا البدع إذا ظهرت، هذا من باب الاختلاف والاجتماع، وليس من قبيل التفرق والاختلاف ومنها أشياء غير ذلك ما قال ولكل معنى بحسب ما يقتضي الحال يكون الشيخ صالح أما نتعلم يعني إذا كان الزمان زمان تفرق واختلاف فليحذر بعضنا بعضا أو فليحذر بعضنا بعضا بقوله واشتقوا فتنة لا تسيبن الذين ظالموا منكم خاصة يعني التفرق تفرقا واختلافا لا يصيب مآله ولا تصيب نتيجته الذين ظلموا منكم خاصة وإنما يصيب الجميع ولا يخص ذلك الأثر أي التفرق والاختلاف مثلا الظالم وحده وهذا كلام عظيم الآن نرى أن الساحة الإسلامية في اختلاف كثير تفرق كثير وهذا التفرق ما أصاب الظالمين ما أصاب الخبوريين والروافظ فقط أصاب الخوارج فقط وإنما امتد مت... هذا الاختلاف إلى أي؟ إلى أصحاب المنهج السليم إلى أهل السنة والجماعة إلى أهل الحديث والأثر. طيب ماذا نفعل نبقى نتفرج لا نطبق قوله سبحانه وتعالى واتقوا فتنة قال الشيخ صالح اتقوا تفرقا واختلافا لا يصيب مآله ولا تصيب نتيجته الذين ظلموا منكم خاصة بل تصيب جميع المسلمين إذا أنتم في تجنان قال نحن الله جل وعلا رحمانا من الاختلاف ونحن على قلب رجل واحد همنا وهدفنا أن نخدم هذا الإسلام وأن نمشوره بين المسلمين بالعلم والحل وبالتي هي أحسن بالتي أقوى من غير اختلاف من غير فتن من غير قلاق طيب نبدأ بالأصول التي تبنى عليها جميع الدعوات الصحيحة الذي هو التوحيد فنعلم عن تاجنات التوحيد الذي هو حق الله على العبيد إذا عرف الإنسان حق الله جل وعلا وأدى هذا الحق هذا الإنسان من من من أكبر المؤسطين أما إذا لم يؤدي حق الله فهو من أكبر الظالمين نادى ولو نادى بحرية الإنسان وبحقوق الإنسان نقول أنت ظالم تنادي بحقوق المرأة وحقوق الرجل وأنت لم تؤدي حق الله جل وعلا يقول لك ليه لله جل وعلا حقنا نعم ألم تقرأ الحديث الصحيح حديث معاذ يا معاذ ما حق الله عن العبيد قال حق أن يعبدوه ولا يشرح به شيئا كثير من الناس ينجل بحقوق البقرة حقوق الحيوانات حقوق ما يشعر حقوق الطفل، حقوق الشجرة طيب وين حقوق الله جنه وآله فقال نحن ولهذا من أدى حق الله حري أن يؤدي باقي الحقوق ومن أقبل حق الله جل وعلا طامن أن يترك وأن يهمل وأن يبخص باقي الفقوق الذي نادي بحق المرأة نقول ليس لوجه الله لحاجة في نفسك والذي نادي بحق الزيد ولا عم من الناس قال إذا كنت تؤدي حق الله جيد لأننا من قابل الإحسان إلى الخلق هذا من ثمرة تأتي الإساءة حق الله، لكن أنت قد عطلت حق الله، ثم تريد أن تحسن إلى الخلق، فقال عملك يعني هذا مريد شيء يعني شيء مريد كيف أنت تطالب حق المخلوق ولم ولم تعطي للخالق حقه، لم تشتهد، لم يقوم أحد يا أيها الناس أدوا حقوقكم أدوا حق الله. إيش هو حق قال أن تعبدوه ولا تشرك به شيئا إذن الخلاف فتنة, مش فتنة؟, فتنة. وربنا قال واتقوا فتنة أي إذا فستمعوا واتقوا خلافا واختلافا لا يصيبن الذين ظلموا لكم خاصة هذا الاختلاف لا يصيب أهل الفلاف خاصة سيصيب أهل السنة وأهل الاستقامة إذا ماذا نفعل؟ نحاول أن نجنب أنفسنا ونجنب المجتمع ونجنب الدعوة إلى الله جل وعلا ما استطعنا الخلال فإذا وقع كونا عالجناه شرعا أما أن نجلبه إلى منطقة هي في مندوحة عن الخلال في راحة الله جل وعلا يعني حباها واجتباها وعصمها من الخلاف فيجي واحد إلا ويذير الخلاف ويذير القلاقل قال يا رجل اتقلنا اتقلنا في أم المحمد واتقلنا في علم المسلمين علمهم التوحيد علمهم السنة خلوا إذا وقع الخلاف بهذه العلوم بعد الله جل وعلا يعالجون الخلاف أما هم فقراء ما عندهم شيء ما عندهم حتى تصور فكيف يستطيعون أن يتعاملوا مع الخلاف فيهزروا الوالد والوالدة للأخ الأخاه والجار جاره ويدخلون إلى المسجد تحسبهم جميعا وخلوبهم شتان يدخلون المسجد كما كما يقول المثل المصري من بر الله الله من جبه يعلم الله من بر الله الله ما شاء الله أشكال مثل, مثل النعناع لكن من الداخل يعلم ما حد اللواعم كل قلبه يلعن صاحبه وجاره بل هو يصلي الجنبه كلهم من أهل السنة والجماعة لعله لا يخشع في صلاته لأنه في جنبه أخ ويحتك عليه فيبقى يغمغم ويبقى يعني يأكل في نفسه يأكل أكل يعني مثل يغلي مثل المرجل ها الذي يكون فوق النار وللأسف الشديد ان اللي يجمع خمسه ثلاثه ذهب سنه يا حتى يختلف معه ما هو ما يوجد جنب ابو ما يوجد جنب جهمي ما يوجد جنب خارجي رايي من هذ القوارض نعم أن, ان اذا ترك ولم يصل جنبها كما كان يفعل صوري ويقول من السلك ماشي اما تترك او تخلي زعلان ويسلم السلام عليكم السلام عليكم شو قصته ان مش مش على ما بدك حتى في شيء هذا وصل يعني حتى الان يتصور القوص قوص هذا وقع بين الامام مالك امامنا احمد الشافعي مناظره كلف خلاف بينهما فكأن الشافعي غضب بشكل فأراد أن يقوم الشافعي سمساكوا أحبث قال ألا يساعدنا أن نختلف ونبقى إخوان الخلاف مناطه العلم مناطه مش القلب سويد الخلاف يسود القلب على مرض إذن الشيخ قال أحيانا كل كل إقليم بما يصابون فيه إقليم مصاب بفتنة الخلاف ماذا يفعل أهل المنطقة نقول لهم اتقوا فتنة اتقوا هذا الخلاف والاختلاف ثم يقول حفظه الله ولهذا فإننا في هذا المقام أحببنا أن نذكر هذا أن أو أن نذكر هذا الأمر لأننا نرى صحوة إسلامية مرد التوح الإسلامي أن نرى رجوعا إلى السنة ونرى استقامة هذا العبارة صحيح ونرى استقامة على منهج أهل السنة والجماعة ونرى توبة لأن الصحبة كما يقول الشيخ صالح الشير الشيخ فوزان هي أن يكون الإنسان نائما ثم يستيقظ وهذا ما يليق بالأمة الإسلامية الأمة الإسلامية فإنما بعضها فالبعض مستيقظ بقول النبي صلى الله لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضر من خبلهم ولا من خالفهم حتى ياتي أمر الله فوصف الأمة بالصحة وقال إنما نقول لأننا نرى توبة وأوبة وعودة إلى السنة بإذن الله تبارك وتعالى. فيقصد الشيخ على بلادنا قلت في هذه البلاد ونقول في البلاد في بلاد الشيخ وفي كثير من الأقاليم الإسلامية في عودة الجزائر الشباب صاروا يعودون إلى دينهم الاستقامة الصحيحة على الكتاب والسنة ليس الاستقامة الاستقامة على الأفكار الوافدة الاستقامة على الأفكار هذه ليست الاستقامة أن تسموه اتلاء كذلك لأنه ما يمكن لا يستقيم الظل والعود أعوج مستحيل يكون الظل يعني أن يكون الظل مستقيما والعود أعوجه ما متطور هذا لا نتطور إنسان مستقيم والمنهج اللي تربع عليه أعوجه لأن كل إناء لما فيه ينضح لما ت... أنت إناء فيه ماء لما تصب يخرج ماء مثلا وإناء في حليب لما تصب يخرج حليب مستحيل أنك إناء في حليب يصب يخرج عصير هذا مستبعد ف. قال هذه البلاد التي هي قائمة بشأن التوحيد والقائمة بالدعوة في في التوحيد في هذا الزمان الذي ما نرى فيه قائما بدعوة التوحيد إلا ما شاء الله جل وعلا وصفق في هذا فأمنك العربية السعودية صنها الله من الفتن يعني أتنا في التوحيد وأتنا علماءه بالتوحيد وبيان حق الله جل وعلا على العبيد ويعني نالت في هذا قدم الصبر والقده المعلّف فنصر علماء ونصر التوحيد وألبس وكتبوا ويعني كفأهم فقرا أن الله جل وعلا حداهم من علماء من أمّة الدعوة وما أنتجت أنتج أمّة الدعوة من علماء وأصال هذه الدعوة كما كتب بعض العلماء لها أصال على باقي الأقاليم الإسلامية منها الجزائر وتونس وليبيا ومصر و يعني ما وراء النهر هذه الجمهوريات قصواها عظيمة لأنها دعوة مباركة مبنية على التوحيد قال فكان لزاما أن نذكر هؤلاء وأن نذكر نذكر أنفسنا جميعا بلزوم الاعتناء بالعلم النافع وبلزوم الاعتناء بعقيدة السلف الصالح وبلزوم الاعتناء بعقيدة أهل السنة والجمع الشيء يكرر العبارات حتى ترسخ الأذهان لزوم الاعتناء بالعلم النافع العلم الذي يمتعه لأن هناك علوم ضارضة وهناك علوم نافعة وأن تعتني بعقيدة السلام الصالح العقيدة أن تعرف الاعتقاد الصحيح. يعني في اعتقادك في الله جل وعلا اعتقادك في الرسول، اعتقادك في الكتب اعتقادك في, في, في, في الزلائكة اعتقادك في اليوم الآخر اعتقادك في القضاء والقدر اعتقادك في الصحابة أن تكون على علم لأنك لما تتمكن من هذه الأصول وتدرسها على منهج أهل السنة والجماعة إذا جاءت الفتن جاءت الأباطيل تجد أناسا يعني جاهزين لرد هذه الفتن لا أنهم لتشرفونها لا أنهم مثل الإسفنجة يمتصون كل شيء والامتصاص علامة ماذا الثراء ما يمتص إلا الثراء ما يمتص إلا الحاول أما الممتلئ المكتفي الذي عنده كفاية فما يمكن أن يأخذ شيئا يعكر عقيدته يعكر مزاجه يعكر عليه حياته يدخله الشكوك يدخله الظنون يدخله بهاليس مظلمة يعيش في خيرة يعني خيرة قاتلة هذا ما أظن أن الإنسان غير بنفسه في آتون الفتن وإنما يتعلم عقيدة نظيفة صحيحة نبنية على الأدلاء على الكتاب والسنة النقل والعقل والفطرة والحز كما يقول العلماء نقل وعقل وفطرة وحز فنبني على النقل كتاب السنة عقل سليم فطرة سليمة لأن الفطرة السليمة إذا لم تحدثان لهذا خلاف المشاكل تفسد الفطرة شبابنا وهم في غضارة الشباب غضارة يعني في مقتبل العمر في بداية الاستقامة فطرتهم سليمة وفي نفس الوقت مرحبا فطرة مرهبة قد تخدش قد تسود قد تغير بأسهل الأسهل و. نقول حماية الفطر أصل وحماية الفطر يكون بالابتعاد عن كل ما يبسدها والابتراض من كل ما يغذيها فالحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم دلت عليه الفطرة السليمة وزاد الشرع المنزل الفطرة السليمة قوة وغذاء الفطرة من الشرع المنزل الشرح المنزل وليس من الشرح المؤول الشرع المنزل فإذا تغذت هذه احتفرة من هذا الشرح وارتوت منه وامتلأت ما يخاف الإنسان يثبت كما قال ربنا تبارك فعال كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تنطئكم لها كل حين بإذن ربها ليست يعني شجرة في جثثت من فوق الأرض ما لها من أقرار يعني ضاربة بجذورها في بطن الأرض لا يستطيع الإنسان أن يجثثها بسهولة لأنها قد تبذت من عقيدة قوية متينة طيب يقول فإن هذه الصحر المباركة وأنا يقول فإن هذه الأوبة والعودة إلى الشريعة في التي نرده منها أن تنشر دين الله وأن وأن تحب الشريعة أو للناس مثل في كلام النساء أولا أن تنشر الشريعة ثانيا أن تحبب تحبوا حبوا هذا الدين للناس هذا الدين الصغير يا أخواني ثقيل فلا تزيدونه ثقلا بسوء التصرف يقول الشيخ الأماني الإسلام ثقيل المنهج الصحيح ثقيل هنقول الواحد إيش على لأنه ثقيل قول ربنا تبارك وتعالى إنا سنبقي عليك قولا ثقيلا هذا القرآن ثقيل تذكر عائشة قال النبي على دابة فنزل عليه الوحي فبركت الدابة بركته أحد الصحابة كانت فقده تحت فقد ربي صلى الله عليه وسلم فنزل قوله جل وعلا ليس على آم حرج هذه الآية قال كادت فخذ أن تنفس من الثقة إذا هذا هذا هذه الشريعة يعني نحذبها إلى الناس بأسلوب يعني متجد بأسلوب صحيح لا نزيد يعني مع ثقلها نضيف إليها أسلوب نفقي أو أسلوبنا المبتكر أو أسلوبنا الذي لا ينبني على أصول بالله عليك من, لا من سيقبل منك الدعوة من سيستجيب لك إذا هذه الدعوة الصحيحة فقيل فلا تزده بسوء تصرفك في قلبه كما يقول القائل